أعوذ بالله من الشيطان الرجل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل سمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله Kwa ni huwoni kwa mba mwenyezi mungu huuingiza usiku katika mchana na huuingiza mchana katika usiku na amedhalilisha juwa na muezi Vyote hivyo vinakuenda mpaka wakati uliowekwa na mwenyezi mungu anazo habari za mnawe Hivi ni kwa sababu hakika mwenyezi mungu ndia wakweli na hakika wanacho ni cha wongo na kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye ya mtukufu na ndiye ya mkubwa. Imeletwa kwako na uongofu.com.